اللهم انت نور السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت القيوم السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت بديو السماوات والارض فلك الحمد اللهم انت الله لا إله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 اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت ولا ركلنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى ك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت بي وأوليتي نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إلي اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا فاركع عنا فسجودنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا فاركع عنا فسجودنا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين طاموا رمضان إيمانا واحتسانا ولا تحرننا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم حل موجهنا على النار اللهم حل موجهنا على النار اللهم فل موجهنا على النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آدائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذلياتنا وإفواننا وأخواتنا من النار.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 سميعا ودائنا ولا اله الا نار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كربى المكروبين وقرض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسجدين اللهم ارحم اللهم ارحم بوتانا وأصلح أحياءنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم انك فرنت تحب العفو فاعف عنا اللهم انك فرنت تحب العفو فاعف اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا وارحمنا وتجاوز عنا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماطل فينا خكمك عدل فينا طباءك نسألك بكل اسم هو لك سليت به نفسك أو أنزلته في كتاب من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإنور صدورنا وجنا أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميتهم اللهم قوي شوكتهم اللهم نصرهم على عدوك وعدوهم اللهم نصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم من اليهود الغاصبين اللهم ثم ذنمرهم تدميرا اللهم زلزلهم يا رب زلزلهم يا رب اللهم شكتهم تشتيتا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم انتقم منهم يا جبار يا قوي يا الله من اللهم انتقم من اليهود الغاصبين يا ربنا إنهم يقتلون إخواننا يا ربنا إنهم يقتلون نسانا يا ربنا إنهم يقتلون أطفالا شُلُخَنا، يا ربنا إنهم يستهزئون بنبينا، اللهم تدمِّرهم تدميرا، اللهم تدمِّرهم تدميرا، اللهم أفرح قلوبنا بتمارهم. هم أفرح قلوبنا في دمارهم اللهم دمرهم يا رب العالمين يا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا رازقنا ويا شافينا إنك الآن ترى مكاننا وتعلم حاجاتنا والدينا اللهم رحم والدينا اللهم يا رب من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآديب الرحمات ومن كان منهما حيا اللهم يا رب فاطل في عمره وأحسن عملا اللهم هم حرم وجوه والدينا من النار اللهم حرم وجوه والدينا من النار وادخلهم الجنة مع الابراب برحمتك يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا ودود يا ودود يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد اللهم منزحنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم اجعل هذا البكاء خالصا لوجهك الكريم إنا نحبك يا ربنا ونحب لقاءك يا ربنا في قلوبنا تكره ليلا الكفر والفسوق والعصيان بعنتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لك البلاد لما تحب وترضى الله أريه الحق حق وارزقه اتباعه وأريه الباطن باطلا وارزقه اجتنابه اللهم قطع به دابر الفساد اللهم بارك له في ولي عنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرش والمشركين ودم الأعداء لا في مقارنا لا ذنب لله فرته ولا ذنب لله فرجته ولا كوب لله نفسته ولا ضال لله هديته ولا تائب لله قبلته ولا ميت من أموات المسلمين إلا رحمته لرحمتك الرحمن، الرحيم. الله مما متنا بالنظر إلى وجهك الكريم، الله مما متنا بالنظر إلى وجهك الكريم، الله مما بالنظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وصلوا على نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد.